وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة والبلاع ربي لا تأتين منكم عالم الغيب لا يعزب عنهم إذ قال ذرّت في السماوات ولا في الأرض ولا أصرم ذلك ولا أكبر إلا إلا في كتاب مبين ليرزق الذين آمنوا وعمل الصالحات أولئك لهم مغفرة لسق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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم, إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في النذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَنَّ خَصِبَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرا ألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إن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 وجفانك الجواب وقدور وصيَّات اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا إلا دا أرض تأكل ملساء فلما خرَّت بينت الجن أَلَّا وَكَانُوا أَلَّا وَكَانُوا يَعْنَمُونَ الْعِبَّةَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُبِينِ